فالقارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة كوم يكون الناس كالفراغ اشيد ما الجبال كل عين ما وزينه فهو في غشة راضيه وأمما من خفت وما أذرك ما هي ما